بسم الله الرحمن الرحيم حاميم هو الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا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 مبين يوشا الناس هذا عذاب اليم ربنا كشف عنا العذاب اننا مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 وَلَقَدْ فَتَنَّى قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنَّ بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم وَرَبِّكُمْ ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فادعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُوَلِّ مَوْلاً أَمْ مَوْلاً شَيْأً وَلَا هُمْ يُصَرُونَ إِلَّا مَعْرُوحًا اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرحيم إِنَّ شجرة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 ان هذا ما كنتم به تمتعون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فارتقب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ